بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في المسألة الثالثة عشر. وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد بأنه من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات فهو مخير بين طريقتين إما أن يكمل صلاة الظهر إلى الأربع الجهات ثم يشرع في العصر أو يصل الظهر والعصر إلى كل جهتين ثم يذهب إلى الجهة الأخرى. وأما أن يصلي الظهر إلى جهة والعصر إلى جهة أخرى، وهكذا في تمام الأربع، وهكذا في تمام الأربع وهكذا في تمام فإن هذا فإن هذه الطريقة فاسدة. والوجه في ذلك أنه لا يحرز وقوع ظهر وقوع عصر بعد ظهر صحيحة وذكرنا أن هذا المطلب يبتني على فقرة إنما هي اربع مكان اربع فبناء على تماميه هذه الفقره بمقتضى حجيه الظهور وهو ان ظاهر نقل حماد عن حريز عن زراره ان هذه الفقرات كلها صادره عن إمام عليه السلام فحيث إن الظاهر حجه ولم تقم ولم يقم من شأ عقلائي على الخلاف فبناء على ذلك هو صحة التمسك بهذه الكبرى فيدور الأمر بين ان نقول باختصاصها بفرض الساهو او شمولها لمطلق العذر وظاهر كلام سيدنا قدس سره في منهاج الصالحين في الفصل الثاني من اوقات الفريضه انه يرى اختصاص هذه الكبرى بفرض الساو حيث ان في الروايه واذا نسيت الظهر حتى دخلت العاصر فذكرتها وانت في العصر او بعد فراغك منها فانوه الاولى فانما هي اربع مكان اربع وقد نسبنا اليه فيما سبق انه يرى عموم هذه الكبرى وهو غير صحيح فان ظاهر كلامه في المنهاج انه يرى اختصاصها بفرض الساهو إلا أن هذا مخالف للظاهر إذ لا معنى لتعليل السهو بكبرى خاصة شنو؟ بفرض السهو بأن يقول إذا نسيت الظهر فذكرتها وأنت في العصري أو بعد فراغك منها فانوها الأولى فإنما هي أربع ما كان اربعه مقتضى عموم التعليل عدم اختصاصها بشنو بفرض السهو الذي هو مورد الروايه نعم لا اطلاق لهذه الكبرى حتى لفرض العمد لان اطلاقها لفرض العمد والالتفات موجب للغوية شرطيه الترتيب ولكن عدم شمولها لفرض العمد بمقتضى قرينه اللغويه لا يعني اختصاصها لفرض الساهو فتشمل هذه الكبرى مطلق العذر ومن مطلق العذر او ومن اصناف العذر العمل بإطلاق الدليل فقد ذهب سيدنا قدس سره فيما مضى صفحات أربعمائة وخمسة وستين أن مقتضى إطلاق الأدلة أي دليل أي رواية خراش الداله على الصلاة لأربع جهات بالنسبة للمتحير مقتضى إطلاق رواية خراش أنه يجوز له أن يصلي الصلاة الأولى لجهة والصلاة الثانية لجهة أخرى فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات بحسب ما أنه يجوز أن يصلي كل صلاة إلى جهة فيصلي ثمان صلوات ولكن كل ظهرين إلى جهتين فإذا عمل المكلف بإطلاق هذا الدليل وفرغ من اتمام الصلوات الأربع فيحتمل أنه شنو أنه أوقع العصر قبل الظهر أي أوقع عصرا إلى القبلة الواقعية قبل أن يوقع الظهر إلى القبلة الواقعية فيشمله وإنما هي أربع مكان اربع بان تقع العصر الاولى ظهرا والظهر الثاني شنو عصران فإن قلت إن هذا يتنافى مع شرطية الترتيب والاستقبال قلنا بأن الترتيب غير معتبر في المقدمات العلمية للامتثال كما مضى من سيدنا قدس سره وإنما الترتيب معتبر بين الفريضتين اللتين أحرزه صحتهما فانه يجب مراعاته ولا دليل على وجوب مراعاه الترتيب بينه ما يعد مقدمه شنو علميه للامتثال فان قلت بان اطلاق الدليل اي روايه خراش الداله على ان الوظيفه هي الصلاه الى أربع جهات محفوف بارتكاز قطعي على منجزية العلم الإجمالي قلنا إن غاية ما يحتف به الدليل ألا يترتب على العمل بالإطلاق الوقوع في المخالفة القطعية وهذا الشخص وان لم يحرز انه اوقع ما قصده عصرا بعدما اوقعه بعدما قصد به ظهرا وان لم يحرز ذلك لكنه ايضا شنو لا يحرز المخالفه فبما ان المانع من إطلاق الدليل أن يؤدي العمل به إلى المخالفة القطعية ولم يؤدي العمل به إلى المخالفة القطعية فحينئذ مقتضى إطلاق الدليل أن لا ترتيب بين المقدمات العلمية فإذا احتمل بعد الفراغ أنه أوقع عصرا صحيحه قبله ظهر صحيحه شمله اطلاق وانما هي اربع مكان اربع فتأمل هذا هو تمام البحث في هذه المساله ياتي الكلام في المساله الرابعه عشر من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمس صلوات أو ست أو سبع، فهل يجب عليه إتمام جهات الأولى بأن يصل الظهر إلى أربع جهات وما بقي من الوقت يصرفه في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية بأن يصل العاصر إلى أربع جهات ويورد النقص على الأولى وهي الظهر أو أنه مخير بين الطريقتين وقد ذكر سيدنا قدس سره الشريف للمساله صوران الصوره الاولى ان المكلف متمكن من الموافقه القطعيه بان فرض سعه الوقت لثمان سنوا صلوات فيقول في مقتضى هذا الفرض مقتضى منجزيه العلم الاجمالي وجوب الموافقه القطعيه والموافقه القطعيه تحصل بالاتيان بالثانيه بعد استكمال جهات الاولى او بالاتيان بكلتا الفريضتين لكل جهتين على مبناه وعلى ما سبق فيه الصورة الثانية وهي محل الكلام ما إذا لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية إلا في إحداهما كما لو بقي من الوقت مقدار خمس صلوات وليس ثمان فإن صلى الظهر إلى الجهات الأربع بقي مقدار صلاة واحدة وان صلى العاصر إلى أربع الجهات بقي مقدار صلاة واحدة إلى الظهر فما هي وظيفته هل يستكمل الظهر إلى الأربع الجهات ثم يأتي بالباقي للعاصر أو بالعكس؟ أم أنه مخيرون قال سيدنا قدس سره لا إشكال في وجوب صرفي ما عدا الأربع وهي الأولى لو كانت خمسا أو الثانية لو كانت ستا أو الثالثة لو كانت سبعا في الظهر أي لا إشكال في أن الفريضة في أن الصلاة الأولى يصرفها شنو في الظهر لفعليه أمرها لأنها واقعة في الوقت المشترك وليس في الوقت المختص فمن كان يمكنه إيقاع خمس صلوات فالصلاة الأولى منها قطعا واقعة في الوقت المشترك ومقتضى فعلية الأمر بالظهر أن يصرفها في الظهر هذا لا إشكال فيه كما لا إشكال يا شيخ عبد الله كما لا إشكال في وجوب صرف الأخيرة منها وهي شنو الخامسة التي هي شنو موازية للغروب في العاصر للقطع بسقوط الأمر بالظهر حينئذ إما لامتثالها ما لامتثال الأمر بها لو كانت قد وقعت إلى القبلة أو لخروج وقتها. وقتها فإن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بصلاة العصر قطعان إذن أين الباحث؟ إنما الكلام في الثلاثل متوسطه فالاولى لا إشكال في لزوم صرفها في الظهر والاخيره لا إشكال في لزوم صرفها في العاص انما الكلام في الثلاث المتوسطه المتخلله بين الفرضين فهل تصرف في الظهر بحيث تحصل له الموافقه القطعيه للامر في الظهر فيرد النقص على العصر وتكون الموافقه في العصر موافقه احتماليه كما اختاره في المتن يعني سيد العروه قال يقدم الظهر او يعكس فيصرف الثلاث المتخلله مو المتخلخله ايه متخلله هي بعد متخلخله لانه ما يدري ها متخلخله ايه أو يعكس فيصرف الثلاثة بالعاصر ويورد النقص على الظهر فتكون الموافقة للعاصر قطعية والموافقة في الظهر أو يتخيار هنا ثلاثة اقوال الأول ما عن الشهيد الثاني كما في روض الجنان بتقديم العصر، لأن المراد بوقت الاختصاص في الروايات ليس الوقت الذي لا يشمل أكثر من أربع ركعات، وإنما المراد بوقت الاختصاص ما يحرز به الامتثال. فعندما يقال تختص الظهر من اول الوقت بها وتختص العصر من اخر الوقت بها فالمراد بالوقت الاختصاصي الوقت الذي يحرز به الامتثال وليس المراد به مقدار اربع ركعات ولذلك لو كان اداء صلاه العصر مفتقر إلى مقدمات وجودية فلا يمكنه أداء صلاة العاصر إلا بالوضوء ولا يمكنه الوضوء إلا بالذهاب إلى المكان الفلاني ولا يمكنه الذهاب إلى المكان الفلاني إلا بأن يستغرق نصف ساعة وراء مقدار أربع ركعات كان المجموع وقتا خاصا بالعاصر, بالعاصر. فالمراد بالوقت الاختصاصي ليس هو مقدار اربع ركعات بل المراد بالوقت الاختصاصي ما يحرز به الامتثال وحينئذ اذا بقي لديه مقدار خمس صلوات فمقدار اربع منها شنو خاص بالعاصر لأن هذا هو الوقت الذي يحرز به امتثال الأمر بالعاصر بارك الله فيك يا سيدنا فمصداق الوقت الاختصاصي يقول الشهيد يختلف بحسب حالات المكلف فعند تبين القبل يكون مقداره أربع ركعات وعند الاشتباه يكون مقدار الوقت الاختصاصي ستة عشرة ركعتين من أول الوقت للظهر ومن آخره جنو للعاصر هذا ما استدل به الشهيد رضوان الله عليه وأشكل عليه سيدنا بأن هذه الدعوه ساقطه قطعا وش القطعيات هذه يا سيدنا من وين ضروره انصرا في وقت الاختصاص إلى الاختصاص بذات الفريضة أو هي مع مقدماتها الوجودية على كلام من غير فرق بين صورتي العلم بالقبلة أو الجهل بها وبعبارة أخرى إن المتفاهم العرفي من دليل الاختصاص هو ضيق الوقت في حد ذاته عن الشمول لأكثر من صلاة لا ضيق الوقت لعامل خارجي وهو جهل المكلف بالقبلة فإن المكلف إذا جهل بالقبلة لم يكن ضيق الوقت في حد ذاته فإن الوقت في حد ذاته شنو؟ واسع ولذلك لو اكتشف لا اكتشف أنه قادر على الاتيان بفريضتين إنما ضاق الوقت بسبب جهله لا لأجل قصور الوقت في حد نفسه فالمنصراف من أدلة الاختصاص أنه إذا ضاق الوقت اختص آخره بالعصر يعني إذا ضاق في حد نفسه لا بسبب جهل المكلف وأما خلق أكمل بعدين وأما المقدمات العلمية الأجنبية عن المأمور به بالكلية انما يؤتى بها تحصيلا للقاطع بالموافقه لا تحصيلا للامتثال والا قد يتحقق الامتثال بواحده, بواحدة فلا مساس لها بوقت الاختصاص كما هو ظاهر جدا تفضل لماذا لا يقول الاختصاص بالظهر ان الوقت المختص بالظهر يتسع الى مقدار الى احراز انتثالها اصبر يمكن ذلك ان تصبر عصا الان جزء من هذا الوقت خاص قطعا أصبرها وليس خاصا بالظهر فالدوران اما بين الوقت المشترك وبين وليس بين الوقت المختص بالظهر والوقت المختص بالعصر كي تشكلوا لان الدوران بين الوقت المشترك او الوقت الخاص بالعاص الوقت التسع هذا وقت مشترك بعد كيف يتسع؟ مثل ما هو هذا وقت مشترك كيف يتسع؟ ولم يجعل الوقت بالعاص يحرز ما هو جعله يقول هذا ظاهر الدليل ظاهر دليل الوقت الاختصاصي أن المراد بالوقت الاختصاصي ما يحرز به الامتثال. <تصفيق> <تصفيق> الظهر هذه واقعة في الوقت المشترك قطعا هذه الأربع الأولى إنما هي واقعة في الوقت المشترك وليست واقعة في الوقت المختص قطعا زين. اصبر يا شيخ علي يقول لك السيده صبر اصبر عجله نكو زين الوجه الثاني أن يقال بتقديم الظهر هو جود على عباره شوف بعد ساعات يعني امسك عباره وقد يقال بتقديم الظهر لما لانها مقدمه على العصر فامسك سيدنا بهذه العباره الوارده في المستمسك وقال هل المراد به التقدم الرتبي أو المراد به التقدم الزماني فإن كان المراد به التقدم الرتب فلا محصل له لأن الفريضتين في عرض واحد وفي مرتبة واحدة من دون ترجيح لإحداهما على الأخرى فإن وجوب كل منهما فعليون فبعد ان كان وجوب كل منهما فعليون فلا معنى لدعوى ان الظهر متقدمه رتبه على الاصل شو الكلام وان كان المراد به التقدم الزماني <تصفيق> التقدم الزماني امر قهري فانه لا محال من صلى ثمان ركعات وقعت اربع قبل اربع مع لا معنى لأن يعلل تقديم الظهر على العصب أنها متقدمه فمن هنا بينما اللي يراه الحكيم هو اللي يراه بعدين ولكن زين فمن هنا قد يقوى في النظر بدوان قول سيد العروه بشنو أو محتمله عفوا سيد العروه فمن هنا قد يقوى النظر بدوان القول بالتخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لا مرجح لاحدهما على الاخر فاما ان يحرز الموافقه القطعيه للظهر او الموافقه القطعيه للعصر او انه مخير بينهما فنقول بانه شنو مخير بينهما حيث لا مرجح لإحداهما على الاخراز ولكن التأمل ارجع إلى مطلب المستمسك ولكن التأمل يقضي بخلاف ذلك والذهاب إلى التفصيل بتقديم الظهر على تقدير والحكم بالتخيير على تقدير فإن هذه الكبرى وهي كبرى حكم العقل بالتخيير في ال متزاحمين إن لم يكن مرجح لأحدهما غير منطبق على المقام على الإطلاق وذلك لأن صلاة الظهر غير مشروطة بشيء صح ولا وصلاة العصر مشروطة بسبق الظهر أي بالترتيب ولا شك أن شرطية الترتيب أمر واقعي محفوظ في صورة العلم بالقبل أو الجهل بها فتجب رعايته وعليه إذا تجب رعايته فإذا كان الباقي من الوقت مقدار خمس صلوات فهو وان كان متمكنا من تحصيل الامتثال القطعي بصلاه الظهر بان ياتي بالاربع الاولى بقصد الظهر لكنه لا يتمكن منها بالنسبه الى العصر لانه لو قدم العصر بان صلى الاولى ظهرا والاربع الباقي صلاها شنو عصر. عصرا لم يحرز الترتيب إذ لعل الظهر لم تقع إلى القبلة فلم يحرز ظهرا عفوا فلم يحرز عصرا بعد ظهر صحيح فإذا قدم الظهر نام مرتاح لما؟ لأنه أحرز امتثال أمرها بينما لو قدم العاصر لا يحرز امتثال أمرها لما لأنه وإن أحرز وقوعها إلى القبلة لأنه صلىها أربع مرات لكنه لا يحرز وقوعها بعد ظهرين صحيحتين زين فالأمر الواقعي برعاية الترتيب منجز في حقه كما عرفت فلو صرف الوقت في العصر يحتمل ان يكون قد اخل شنو بالترتيب عمدان فلم تحصل له الموافقه القطعيه لصلاه العصر بالضروره اذن هذا الانسان ما يقدر يجيب العصر قطعان فهذا المكلف لا يقدر على احراز الموافقه القطعيه لشنوه لصلاة العصر ما يجدار إن قدم الظهر كانت الموافقة في العاصر احتمالية إن قدم العاصر لم يحرز وقوعها بعد ظهر صحيح فهو غير متمكن من إحراز الموافقة القطعية للأمر بصلاة العاصر شي يسوي المسكين المستكين هذا هني محل الدعاء محل الدعاء الدعابة أنا مسكين مستكين صح له لا والله <تصفيق> يوفقني الله يوفقك <يوكي الناس. اللحك> <اللحك> فلا مناص له حين إذن إما من صرف الأربعة الأولى في الظهر والباقي في العصر فتحصل الموافقة القطعية للظهر لكن الموافقة الاحتمالية للعصر أو يصرف بعضها في الظهر وبعضها في العصر فتحصل موافقة احتمالية لي كليهما ولا ريب هذه النكته اللي يصل صلى هذه حشائه اللي قطع بمخالفه الشهيد وقطع يوصل لها الكلمه ولا ريب انه كلما دار الامر بين تحصيل الموافقه القطعيه لتكليف او بين حصول الموافقة القطعية لتكليف أو الموافقة الاحتمالية له كليهما كان الأول أولى في نظر العاقل فإنه إذا صلى الظهر إلى الأربع الجهات حصل على موافقة قطعية لأحد التكليفين وإن قسم الامتثال حصل على موافقة احتمالية لكليهما فالأمر دائر بين أن يحصل الموافقة القطعية لإحداهما وهو التكليف بالظهر أو الموافقة الاحتمالية لشنو لكليهما والأول متعين في نظر العاقل هل هذا تام سيدنا أو متام نبحثه غدا إن شاء الله مفصلة الحمد لله رب العالمين ما يجاوب على كلام الشريف الثاني نعم شلون يقول هو يقول خلاف الظاهر لا لا يقول كلام لا حول ولا قوه كويس و سان باقي مو لا لا لا أربعة مو مختص بالخاص